يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وما واهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا